وقال الْمَلَأُ من قومه الذين كفروا وكذبوا باللقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون بشر مثلكم يأكل من Ma tekulon minhu a yshrabu min ma